هو هو سبحانه المعبود بحق في السماوات والارض لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما تخفون من النيات والاقوال والاعمال ويعلم ما تعلنون من ذلك وسيجازيكم عليها وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين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 وتاكدوا منه بتحسسهم الكتاب بايديهم لما امنوا به جحودا منهم وتعنتا ولقالوا لا يعد ما جئت به ان يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به وقالوا لولا انزل عليهم ملك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 وإني بريء من كل ما تشركونه معه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصار الذين أعطيناهم الإنجيل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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَذِكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ نَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا لَنُغَدِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ تَوْبِيخ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 وغاب عنهم وخذ لهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا هو في اذانهم وقرا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 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ يَحْزُنُكَ تَكذِيبُهُمْ لَكَ فِي الظَّاهِرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فِي أَنفُسِهِمْ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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَو سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَا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 بَتٍّ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَمَا مِنْ حَيَوَانٍ يَتَحَرَّكُ فَوْقَ الْأَرْضِ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 وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون فان لمن هذه حاله ان يهتدي من يشا الله اضلاله من الناس يضلله ومن يشا هدايته يهده بان يجعله على طريق مستقيم لاعوجاج فيه قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم استاعة التي وعدتم أنها آتية أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني ان اصمكم الله بسلب اسماعكم واعماكم باخذ ابصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا من معبود بحق ياتيكم بما فقدتموه من ذلك تأمل ايها الرسول كيف نبين لهم الحجج والنوع البراهين ثم هم يعرضون عنها قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون قل لهم ايها الرسول اخبروني ان جاءكم عذاب الله فجاه من غير شعور منكم به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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن طاعة الله قُلْ لَأَقُولُ لا لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُحَاءَ إلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكما بينا لك ما دكر نبين أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه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 ويوصل عليكم ايها الناس ملائكه كراما تحصي اعمالكم حتى ينتهي اجل احدكم بقبض ملك الموت واعوانه روحه وهم لا يقصرون فيما امروا به ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين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 لهم يوم القيامة شراب متناه الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ الله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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يوم يقول الله للشيء كن فيكون حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون قوله الصدق الذي سيقع لا محالة وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ اسرافيل في القرن النفخة الثانية عالم ما غاب وعالم ما شوهد وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير الذي لا يخفى عليه شيء فضوطن الأمور عنده كظواهرها. واذكر قال أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبت أتجعل الأصنام آلها تعبدها من دون الله؟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 فلما أفل قال لا أحب الآفلين فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب لأن الإله الحق حاضر لا يغيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي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 في الله وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أيشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء عِلْمًا، فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وخصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه، وخوفه من أصنامهم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 وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهدايه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وتلك الحجه وهي قوله فاي الفريقين احق بالامن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 أو قال اوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 وانزال مثل ما انزل الله وبسبب تكبركم عن الايمان باياته لو ترى ذلك لرأيت امرا فظيعا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ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 وقد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكه تنزه وتقدس عما يصفه به اهل الباطل بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء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 بتنويعنا لهذه الايات للمؤمنين من امه محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين اتبع ايها الرسول ما يوحيه اليك ربك من الحق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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله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 ونقلب افئدتهم وابصارهم بالحيلوله بينها وبين الافتداء للحق كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن اول مره بسبب عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارا يتخبطون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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِندَ الذَّبْحِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ حَقًّا بِبَرَاهِينِهِ الْوَاضِحَةِ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 ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا. وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته. وإن الشياطين لا إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة. وإن طعتمهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لباحة الميتة، كنتم أنتم وهم سواء في الشر.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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فحينه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبثت عليه الطرق وأظلمت عليه المثالي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 ومن يرد ان يُضِلَّهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كَذَلِكَ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله ان يوفقه الى طريق الهدايه يفسح صدره ويهيئه لقبول الاسلام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 واقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الايمان لفوات وقته ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون ذلك بإرسال الرسول إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول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 إِيَشَ يُزْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ زُرْزِيَةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ وَرَبُّكَ إِيَّا هَارِسُولُهُ وَالْغَنِيُّ عَنْ عِبَادَتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ وَلَا إلَى عِبَادَتِهِمْ وَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُهُمْ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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل أيها الرسول يا قوم ثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال فقد أعدرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين فلست مباليا بكفركم وضللكم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 احرمن ما رزقهم الله من الانعام ناسبين ذلك الى الله كذبا قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين اليه وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكلوا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 أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعله اشتمال الرحم عليه فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة أخبروني أيها المشتكون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله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 يا زوجان من الإبل وزوجان من البقر قل أيها الرسول للمشركين الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوتته أم لاشتمال الرحم عليه أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم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 سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله أن لا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به ولو شاء الله أن لا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله أن لا نكذب بهم لما كذبنا بهم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 وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 وهم بربهم يشركون فيسوون به غيره وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَحَرَّمَ أَنْ تَتَعَرَّضُوا لِمَالِ الْيَتِيمِ وَهُوَ الَّذِي فَقَدَ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ إِلَّا بِمَا فيهِ صَلَاحٌ وَنَفْعٌ لَهُ وَزِيَادَةٌ لِمَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرَّشَدُ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ التَّطْفِيفَ في الكيل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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون من اتى يوم القيامه من المؤمنين بحسنه ضاعفها الله له عشر حسنات ومن اتى بسيئه فلن يعاقب الا بمثلها في الخفه والعظم لا اكثر منها وهم يوم القيامه لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات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 وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة قل أغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى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 فكل ما هو آت فهو قريب وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به